لفن النفايات أنا قادم من المستشفى كنت في زيارة ابن صديق صالح إنه مصاب بالسرطان وكيف حاله الآن؟ انتشر المرض في جسمه لا حول ولا قوة إلا بالله كثرت أمراض السرطان في بلدنا وهذا الأمر يحيرني كثيرا صدقت؟ فقد مات في مدينتنا وحدها عدد كبير خلال شهر واحد ذكرت الصحف أن هناك نفايات مدفونة في بلادنا من أين جاءت تلك النفايات؟ أحضرت من بعض الدول الصناعية لتدفن في بلادنا ولماذا لا تدفن في تلك البلاد الصناعية؟ أليس لهم أرض مثلنا؟ بلا. لهم أرض مثلنا ولكن لديهم منظمات لا تسمح بتلوث البيئة وهم يخافون على شعوبهم ولماذا لا نخاف على شعوبنا مثلهم؟ وتكون لنا منظمات مثل منظماتهم؟ هذا ما يجب عمله